الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم لكم هذه, لكم هذه الحمد لله الذي م الحمد ا د ة لله ل هدانا ل ل إ س ل ا م وجعلنا من خير أ م ة أ خ ر ج ت ل ل أ ن ا م ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن ا ل آ ث ا م الملك العلام وأشهد أن محمد عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل وأتم السلام وأشهد وحده وأشهد ورسوله الصلوات وعلى آله وأصحابه أن أن أفضل شريك إله الله له عبده عليه آله ربنا لا إلا لا البررة ل ا ك ر ا م ومن اهتدى بهدهم ي واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام أ س ل ف ت غير م ر ة أ ن ح ي ا ة العظماء تنتهي ن ه ا ي ة ع ظ ي م ة و أ ن سير النبلاء تستوقف الناس في كل شيء في بدايتها وفي نهايتها و أ م ي ر المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه قدر الله له أ ن يموت شهيدا كما قال صلى الله عليه وسلم اسك أ ح د ف إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهيدان والحديث في البخاري وفي الصحيحين بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه بالرغم من أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل أ ي ض ا غير أ ن ا ل س ي ء في قتل عثمان أ ن ه قتل ب أ ي د ي تدعي ا ل إ س ل ا م و أ ن ا لا أ ش ك أ ن قتل ا ل خ ل ي ف ة عثمان رضي الله عنه كان ب م ؤ ا م ر ة د ن ي ئ ة جاء م ج م و ع ة من الولايات من ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة ومصر أ ه ل ا ل ك و ف ة جاءوا م م ج ع ة ج ء اكثر من س ت م ي ة نفر لكل م ج م و ع ة منهم قائد يقودهم منهم زيد بن ص و ح ا ن و ا ل أ ش ت ر النخعي وعبد الله بن ا ل أ ص م وعمري بن ا ل أ ص م وجاء أ ه ل ا ل ب ص ر ة معهم حكيم بن ج ب ل ة العبدري وزهير بن ح ر ق و س السلمي و م ج م و ع ة ومنهم ابن المحرش الحنفي جاء هؤلاء ي ق و د و ا مجموعات وجاء مج... وجاءت م ج م و ع ة من مصر عليها عبد الرحمن ا بن عديس البلوي وسودان بن حمران المرادي و قتير المرادي السكوني و عليهم أ م ي ر عام يسمى الغافقي بن حرب ا ل ع ك ي جاءت هذه المجموعات إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكانت بينها مراسلات لخلع عثمان رضي الله عنه جاء أ ه ل ا ل ب ص ر ة وهم يريدون ت و ل ي ة عزل عثمان ب ب س ا ط ة عزل ا ل خ ل ي ف ة و ت و ل ي ة الزبير بن العوام وجاء أ ه ل ا ل ك و ف ة يريدون ت و ل ي ة ط ل ح ة وجاء أ ه ل مصر يريدون ت و ل ي ة علي بن ب ي طالب هؤلاء هم الثلاثه اخير ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا في ا ل م د ي ن ة بعد عثمان رضي الله عنه تصدى علي ل أ ه ل مصر ف أ ن ب ه م وزجرهم و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل م ن ط ق ة التي فيها أ خ ب ر النبي أ ن فيها جيشا سينزل ولكنه ملعون قال ف أ خ ش ى أ ن تكونوا أ ن ت م وكذلك قال طلحه ل أ ه ل ا ل ك و ف ة والزبير ل أ ه ل ا ل ب ص ر ة رجعوا كل إ ل ى طريقه بعد أ ي ا م عادوا ث ا ن ي ة فتصدى لهم ا ل ص ح ا ب ة علي والزبير وطلحه رضي الله عنهم قالوا ما الذي جاء بكم قالوا وجدنا اهل مصر هكذا قالوا المصريين اللي, اللي, اللي جاءوا من مصر قالوا وجدنا كتابا إ ل ى والي عثمان بختم عثمان أ ن يقتلنا وعليه ختم عثمان أ و خ ه بن عثمان وكان علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ذكيا ولماحا قال ل أ ه ل ا ل ك و ف ة وما الذي جاء بكم؟ قالوا جئنا ننصر المصريين وقال ل أ ه ل ا ل ب ص ر ة ما الذي جاء بكم قالوا جئنا ننصر إ خ و ا ن ن ا قال كيف عرفتم أ ن ه م وجدوا كتابا وطرائقكم م خ ت ل ف ة ناس مشوا كدا وناس مشوا كدا قال مشوا كدا ل ق و كتاب وجو رائعين الذكر رجعوا شنو ما كان في موبايل ولا كنار ولا أ ر ي ب ة الناس اللي رجعوا شنو قال علي ك ل م ة دونها الحافظ ا بن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة إ ن هذا أ م ر دبر بليل م ؤ ا م ر ة يعني لذلك يقول الحافظ ا بن كثير رحمه الله تعالى في المجلد العاشر ص ف ح ة مائتين ثمانيه وسبعين قال ولقد كان يدير ا ل ف ت ن ة رجل يسمى بابن السوداء و إ ل ى يومنا هذا ما عرف من هو ابن السوداء كان معاون زول تفسير ابن كثير يقول شنو كان ذميا ودعا ا ل إ س ل ا م ولذلك كثير من الناس يقول أ ن ابن ا ل س و د ا ع ي هو عبد الله بن سبا اليهودي الذي أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م و أ ب ط ل الكفر هو الذي قاد هذه ا ل ف ت ن ة المهم جاء هؤلاء ومعظم ا ل ص ح ا ب ة في الحج ل أ ن ه م جاء في أ و ا خ ر الشهر ذي القعده ة لبقية المدينة الناس بيكونوا, وين؟ بيكونوا في الحج وخرج ابن عباس أميرا للحج حاجا ببقية الذين في المدينة. وبقي عثمان ا للحج ل وبقي في في رضي وخرج عنه المدينة في جاء هؤلاء النفر و دخلوا ا ل م د ي ن ة و هم أ ل ف ا ن أ ل ف ي ن دخلوا ا ل م د ي ن ة و حصروا عثمان في داره رضي الله تعالى عنه حصروا في بيته الذين في ا ل م د ي ن ة تجمعوا جميع ا ل ص ح ا ب ة و لذلك من البهتان أ ن يقال أ ن ا ل ص ح ا ب ة ما دافعوا عن عثمان رضي الله عنه و إ ن م ا أ س ل م و ه للخوارج و ل ل ف ج ر لا و الله قاتلوا عنه و اجتمع في بيت عثمان س ب ع م ي ة الصحابي اول ل ل ف ض أ و حاجه اخوانا ن الصحابه معظمون بره في ا ل أ ق ا ل ي م و الموجودين في الحج الفضل س ب ع م ي ة كلهم يحمل و ا سيفه و هنا تبرز ش ج ا ع ة عثمان رضي الله عنه أ ن ه قال والله لن أ ك و ن أ و ل من يخلف رسول الله في أ م ت ه بالدم م س ت م ي ن ا ت ك ا ث ر مع بعض قال والله ما اعمله والله لن أ ك و ن أ و ل من يتسبب في ا ل م س أ ل ة منعهم من القتال زيد بن ثابت و أ ب و ه ر ي ر ة و الحسن و الحسين و عبد الله بن الزبير و كان أ م ي ر ه م عبد الله بن الزبير ا ل أ س د ي عبد الله بن الزبير بن العوام كان أ م ي ر ا ل ص ح ا ب ة الذين يقاتلون و لكن سبحان الله يا اخواننا ا ل ص ح ا ب ة نفوسهم ص ا ف ي ة ما تخيلوا أ ن هؤلاء متخيلين يمكن يحاصرو ا يحاصرو ا لكن ما تخيلوا أ ن يدا آ ث م ة غ ا د ر ة يمكن أ ن تصل الى عثمان رضي الله عنه, الصحابة ما أخطأوا جو لكن عثمان رضي الله عنه قال قالوا له جاءه ابن عمر من له م عثمان إنا نخيرك إما أن تخرج إلى معاوية في الشام ق قال القتال قال ا يا إنا الجند الصحامة ا ت تخرج ل إلى ل ل ي نخيرك في حيث في ن أن و ل نقاتل أترك م ر خ ل ف ي فتطمع ا ر و معك والكفر فيكم يقول خريفة البلد والله يجوكم البلد خلى قال فيكم خريفة شرط ب لهم د ر ة يجوكم بجوشل ونزل قال والله ه ن ق ا ت معك قال ا ل ل و ما أ ح ب أ ن يراقى محجن دم محجن معناه فنجان محجن دم في ا ل أ م ة بسببي ولن أ ك و ن أ و ل من يخلف رسول الله في أ م ت ه بالدم ما ب قالوا ب ل ق أ ن تجيبهم إ ل ى خلع نفسك قال والله لن أ س ن هذه ا ل س ن ة كلما أ ر ا د قوم غضبوا على أ م ي ر ه م قاموا إ ل ي ه لينزعوه فلا يستقر للناس ملك ولا حكم ولا خ ل ا ف ة لعده قال لهم سكت والله اخوانا ن والله عثمان عنده ش ج ا ع ة رضي الله عنه ياخذ انا الزوج سيف الموت عادي قدام عديل الموت قال لك ا ل ص ح ا ب ة سالين السيوف قال لهم أ ت ج ب طاعتي عليكم قال لهم انا شرعا لا و قال, قال ادخل السيوف في أ غ م ا د ه ا وانصرفه ا أسألكم أدخل غ ا هذا الصحابة الصيوف أغمادها أدخل الصحابة السيوف في أغمادها على ضجر وعلى ملل في من ضجر قر ولكنه كان قرار خ ل ي ف ة حاسم لم يكن ذلك باللعب و ا ل ص ح ا ب ة حتى بعد أ ن ذهبوا ما تخيلوا ان أ ح د ا يمكن أ ن يتجرا على عثمان رضي الله عنه لما يعرفون من مناقبه وفضائله وسيرته وسبقه وفضله ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخيلوا ان يدا يمكن أ ن تقتله أ و أ ن تغتاله فرجعوا وقلوبهم في ح س ر ة ثم ضيقوا عليه الحصار شوفوا عثمان معه في البيت رقيق ي ح م ل ن السوء يدافعون عنه قال من أ د خ ل السيف في غمده حر ما قال لنا ب د خ ل سيفه يرجع سيفه بس تدخل السيف تكبح رقيق قال انتم شاهلك طوالي ناس رقيق معاه في البيت قال من أ د خ ل سيفه في غمده فهو حر هذا فعل خ ل ي ف ة النزيه تقديري أ ن ه أ ر ا د أ ن يضحي بنفسه وأن لا يضحي بالأمة والا يضحي ب ا ل أ م ة و إ ل ا لو أ ر ا د الملك ة و ا ل س ل ط ة والكرسي لقاتل الذين ج ا ء و ا وتطوعوا دفاعا عن عثمان كانوا وعثمان رضي الله عنه خشي أ ن تضيق ا ل م د ي ن ة بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر وبالتالي أ ل ز م الناس بيوتهم و أ س ق ط في أ ي د ي كثير من ا ل ص ح ا ب ة و م ا عرفوا ماذا يفعلون ثم بعد ذلك ضيقوا عليه الحصار الحجب الذي ينتهي الناس حيراجعين ا ل م د ي ن ة إ ذ ا رجع الناس ا ل م د ي ن ة و ب د أ الناس يرجعوا ما حيلقوا في عثمان ط ر ي ق ة ف ر ص ة فدخلوا عليه داره في الثامن عشر من شهر ذي ا ل ح ج ة يعني بعد الحج بثمانيه يوم بعد يوم النحر بثلاث يوم بهناي ب ث م ا ن ي ة يوم دخلوا عليه هو مسكين في داره لوحده معه زوجته وبعض خدمه في البيت حاصروه ومنعوه الخروج وكان ذلك في ص ب ي ح ة ا ل ج م ع ة في الجمعة وقد أ ص ب ح عثمان رضي الله عنه صائما ولقد ورد ب أ ك ث ر من طريق و ر و ا ي ة تكاد تصل العشر روايات تقول أ ن عثمان قال للناس لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال لي يا عثمان إ ن شئت نصرت تجي م ل ا ئ ك تنزل تكاتل لك النازل و إ ن شئت أ ف ط ر ت عندنا قال أ ف ط ر عندكم أ خ ب ر عثمان كل الذين في الدار قالوا والله الرسول ق ا ل لي كدا قالت لو داير ينصروك ولو دا تفطر عندنا قال قلت أ ف ط ر عندكم قال حصروا كم يوم أ ب ي ج قمويه قال ولقد سقاني صلى الله عليه وسلم من الماء و إ ن ي لاجد ريه في أ ظ ا ف ر ا ل آ ن في النوم سقى في النوم قال ح س ه انا شبعان رويان امادر موزاتي ي وفعلا اقتحموا عليه داره وقبيل العصر قتلوه قال ابن كثير وكان أ م ر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب مسطورا بس ربنا ذلك ترو شهيد رضي الله عنه على بلوى تصيبه بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه ت ه تموج ف ت ن ة يقتل فيها هذا المقنع مظلوما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شيخ ناهد الثمانين من عمره عمر اثنين وثمانين س ن ة دخلوا عليه فلم يرعوا ح ر م ة الشهر الحرام ذو الحجه من اشهر ا ل حرم ولم يرعوا ح ر م ة ا ل ن ب و ة و ا ل م ص ا ه ر ة لم يرعوا ح ر م ة الفضل لم يرعوا ح ر م ة السب ق ب ا ل إ س ل ا م والدخول في ا ل ج ن ة لم يرعوا ح ر م ة الشيخ الكبير المسن وهذا يريك أ ن ا ل أ م ة إ ذ ا اعوج فيها الفكر و أ ط ل ق الناس فيها الفكر بالغلو و ا ل إ ن ح ر ا ف يقتلون القتيل و يرون أ ن ه م يتقربون الى الله تعالى وبذات الأيد الآثمة. الآثمة قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأيد الآثمة الآثمة أمير المؤمنين علي ودخلوا عليه داره أول من دخل عنه الله حاصروا رجل جاء من مصر يسمى بشر كنان وعثمان ي ق ر أ المصحف ضربه في صدغه الدبل جنبه هنا فسقط مغشيا عليه وقع طوالي م غ ش ي عليه وجاء سودان ا بن حمران ك م المرادي ق ا ابن ع في ل ر و السكوني من اليمن ضربه بالسيف في صدره ف أ ق ع ص ه ثم وضع نص السيف في بطن عثمان واتكى عليها شيخ عمر اثنين وثمانين س ن ة رضي الله تعالى عنه قيل أ و ل ما ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه أ و ل ما ضرب قال عثمان رضي الله تعالى عنه آ م ن ت بالله لمن ض ر ب و ا لما سال دمه قال سبحان الله و الدم بشر قال سبحان الله بعد ذلك دخل في غ ي ب و ب ة ثم جاء رجل سيء اسمه عمري بن الحمق و جثى و فيه ب ق ي ة رمق على صدر عثمان و ضربه تسع طعنات بخنجره و قال أ م ا ثلاث منها فلله و أ م ا ست منها فلشيء كان في نفسي عليه و كذب المجرم الخبيث كلها لشيء في صدره قال أ م ا ثلاث منها فلله و قام نساؤه و خ ا ص ة ا ل ن ا ئ ل ة بنت فرافص ا ل ك ل ب ي ة رضي الله عنها و كان عندها شيء من الجسم فجاءت تدافع عن عثمان أ و ل ما سقط حتى قيل أ ن ق ط ر ة الدم سقطت في قوله تعالى فسيكفيكم ه الله و هو السميع العليم لما جاءت تدافع عنه و كان فيه رمق ف ق ا د لها احتجبي ي لقتلي اهون إ ل ي من أ ن يروا منك شعرا مات عثمان رضي الله عنه في م ج ز ر ة مجزرة ولذلك قتل عمر رضي الله عنه وقتل علي وطعنوا بطعنات ولكن لم يقل بشرهم ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبهم إ ل ا عثمان قال بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه وسقط عثمان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه شهيدا مطرجا في دمائه صائما والحمد لله أن قتيرة السكون لله قد ضربه أن قتيرة رباح و هو أ ح د رقيق عثمان فقتله و قتل رباح رضي الله عنه معه أ ي ض ا مع عثمان رضي الله عنه ثم لما بلغ الخبر ا ل ص ح ا ب ة أ س ق ط في أ ي د ي ه م يعني ما كانوا م ص و ر أ ص ل ا ما عرفوا يتصرفوا كيف و فر الناس خلاص قتلوا ا ل خ ل ي ف ة و فروا لكن ح ك م ة الله ما شارك أ ح د في قتل عثمان و مات حتى أ ن ف ه يعني مافي زول اشترك في قتل عثمان و مات ساكت ك د ه كلهم ل ق ت وعرف ا الجزول شارك في قتل ث م ا ن قتل و ع أ ه ل التاريخ لحاكم من الحكام و هو فيه ظلم شديد الحجاج بن يوسف حمدوا له أ ن الحجاج نذر و أ ل ق ى على عاتقه أ ن يقتل كل من ساهم في قتل عثمان فقتلهم جميعا وهذه محمده و منقب للحجاج بن يوسف من الذين شاركوا ا ل أ ش ت ر النخعي و ا ل أ ش ت ر في الطريق شرب عسل فمات فقال الناس مقولتهم ا ل م ش ه و ر ة إ ن لله جمدا من عسل العسل ممكن يكون من جنود الله إ ن لله جمدا من عسل شرب عسل مات مات في زول قتل عثمان مات في السرير قال لك في واحد فيون ا ل ل ي هو حكيم بن ابن, ابن ج ب ل ة من ا ل ش ا ر ق و من اهل ا ل ك و ف ة ده ما تفوز في غار ما شد ا ل س ل و في جبل في خ ل ا ف ة م ع ا و ي ة بعد خ م س ة سته سنوات ما تفوز في جبل في راعي سيق ا الغنم و ج ا ء و لقاه وتونس معاو عرفوا إ ن ه حقيب سيفه بن جبلة خلاه نام و ل هو ل منطقه ا ودفن عثمان ا رضي الله عنه بحش كوكب وهو منطقة شرقي البقيع لكن ا ل آ ن داخل جو البقيع و أ ن ه سبحان الله قال ا ل إ م ا م مالك ا بن أ ن س إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة رحمه الله قال بالسند الصحيح عن عثمان أ ن عثمان كان يمر بحش كوكب و يقول ل ل ص ح ا ب ة يدفن في هذا الموضع رجل صالح قيل من هو قال والله لا أ ع ر ف ه قالوا ف ر ا ي الصالح عند في ف المحل ذ ي ف إ ذ ا ب ا ل أ ق د ا ر و ح ك م ة الله تقود عثمان أ ن يدفن في حش كوكب ذلك ل أ ن البقيعه كانت أ ن ت م ل أ وهي م ل ا ص ق ة للبقيع من الجهه ا ل ش ر ق ي ة وكان بينها وبين البقيع سور فدفن فيها عثمان ثم دفن بعدها من حوله ثم كسر السور وتاب وصار ت ا ب حش كوكب الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه الطاهر الطيب صار من البقيع ثم بعد ذلك ب د أ ت الفتن في ا ل أ م ة لما ج ا ء و ا لقتله قال لهم عثمان الذي لا يخاف الموت إ خ و ا ن الناس خشيه على ا ل ز ل ذ ا ر اقتلوه والله ثبات شديد خلاص ج ا ء و ا و أ ر ا د و ا أ ن يقتلوه قال لهم أ م ا و إ ن ك م لو قتلتموني لن تجتمعوا على أ م ي ر بعدي أ ابدا مع ما أنا؟ تهانك ما نهاية. وفعلا تفقت الأمة تاني. لحد يوم, يوم ل أما وإنكم لو لا وإنكم قتلتموني تجتمعون دحدكم فلم ع ا يجتمع رضي الله عنه على عنه الناس بعد عثمان رضي الله عنه على خليفه وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحمل إ ل ى حش كوكب ودفن فيها ودفن في ذات ا ل ل ي ل ة وفروا ا ل قتله ذ ي ن و م ه ا ت المؤمنين جميعهن كن ا في الحج في م ك ة فلما سمعنا في الطريق ب أ ن عثمان قد قتل رجعنا إ ل ى م ك ة وماجى ا ل أ م ر بالناس حتى بويع الخليفه الرابع الراشد ا ل إ م ا م البطل الكرار المغوار علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه نتف بهذا القدر على أ م ل أ ن نواصل س ل س ل ة القدوات غدا إ ن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته